وصلى الله على محمد المعالي والطيبين والقابرين هنا سماء سيدنا قدس السراف بأنه يا ناسنا يا ابو لا اشكاله في ان الارض الخربات التي باد اهلها أو انجلى أهلها وأعرضوا عنها تدخل تحت ملك الإمام عليه السلام كما لا إشكال أيضا في أن الأرض الخريبة التي لها مالك بالفعل لا تنتقد الى ملك الإمام بمجرد الخراب ولكن هل المالك بالفعل يشمل الملكية العامة مثلا هذه الأرض الخريبة يملكها زيد. لا تتفتح الملكية. هذه الأرض الخريبة يملكها مثلا العلماء على العلماء لا تتفتح الملكية أما لو كانت الملكية عامة بمعنى أن جميع المسلمين يملكونها كالاراضي العامرة على الفاتح ذكرنا أمس أن المسلمين إذا فتحوا أرضانها وكانت عامرة وقت الفاتح فهي لهم فهذه الأرض العامرة حال الفاتح لو خربت بعد ذلك فهل خرابها يخرجها عن ملك المسلمين ويدخلها تحت ملك الإمام عليه السلام أم لا فراتي هذه الصورة مثلا أرض العراق أرض العراق كانت عامره عن الفارس، وكانت ملكا لعامة المسلمين وبعد ذلك وقربت وتغيرت مثلا هل هذا نقلها من ملك عامة المسلمين إلى ملك الإمام عليه السلام أم لا كلام في هذه الصورة فمثل أرض العراق المعبر عنها بأرض السواد سواد كثمت نخيلها التي كانت عامره حال الفاتح كانت ملكا لعامة المسلمين وكذا البحرين وإن كان يظهر من بعض الأخبار أنها كالمدينة المدينه في أنها ملك شخصي يعني إذا قلنا هو سبق منه أن البحرين فتحت سلمان وإذا كانت فتحت سلمان فهي من الأول ملك للإمام عليه السلام لأنها ملك بعامة المسلمين يعني ادراج البحرين هنا كمار ضعيف باعتبار أن البحرين فتحت سلمان وطوعان فلذلك تكون ملكا للامام عليه السلام كانها ملك لعامه المسلمين وعلى الفارض فاذا كان اهلها اسلموا عليها يعني حين الفت اسلم اهلها تكون ملكا لهم كالمدينه مناوره المدينه اهلها اسلموهم عليها تكون ملكا لهم بعدها تكون لا ملكا للامام ولا ملكا لعامه المسلمين أو عرضها الخراب فهل تنتقل إلى الإمام أو تبقى على كونها ملكا لعموم المسلمين طاهر المحقق وصاحب الجواهر هو الثاني أنها تبقى على كونها ملكا لعموم المسلمين يعني مثلا أرض العراق أرض السواد بناء على هذا الرأي الثاني أنها ملك لعمة المسلمين بعد لا يصح بيعها ولا يشرائها هذه ملك لعامة المسلمين فحينئذ الشخص الذي يسكن أرض العراق دابد أن يستأجن الحاكم الشرعي باعتبار ولايته على الأمور الحسبية وهذا أمر من الأمور الحسبية وإلا الأرض لا تباع ولا تشترى لأنها ملك لعامة المسلمين ولكنه لا يخلو عن إشكاله بل لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراج فيعتبر في ملكيتهم كونها عامرة حدوثاً ورقائياً متى انتفى عمران؟ تخرج عن ملكيين نظاران إلى أنه ليس لدينا إطلاق يقتضي كونها ملكاً للمسلمين حتى بعد الخراب كل الإجماع الإجماع قار على أن الأرض العامرة حال الفتح ملكاً للمسلمين أما أنه بعد خرابها تكون ملكاً لهم أو لا ما في ادنى اطلاق متنسخ به وجمع دليل لبي التصفي على القدر المتيقن القدر المتيقن من ملكيه المسلمين للارض حال عمرانها بعد خرابها نشق استصحاب بل استصحاب ملكيتهم كانوا مالكين لها حين عمران فنستصحب ملكيتهم يقول هذا الاستصحاب مضافا الى عدم جريانه في الشبهات الحكميه لأنك هنا تجري شبه حكمية هل أنهم ما زالوا يملكون أو لا شبه حكمية ولست شبه موضوعية حينئذ اجراءوا استصحاب ملكيتهم مخالف لمبنى سيدنا قد السر فإنه لا يرى جريان استصحاب شبه حكمية أصلا يقول لو قلنا بجريان استصحاب شبه حكمية إلا على مبنى لا يجري استصحاب شبه حكمية مضافا إلى أنه لا يجري لا يعارض الدليل فإن الدليل كما مضى من الروايات كل أرض خريبة للإمام هذه الأرض هم خريبة تفهم للإمام استصحاب الملكية لا يعارض الدليل الاجتهادي استصحاب مصر العملي لا يعارض الدليل الاجتهادي وعلى تقدير وجود إطلاق يدل على ملكية المسلمين للمفتوحات ربما اكو اطلاق يقول الارض العامره ملك للمسلمين او الاستفاده منهم ملكيه حال العمران وحال القراف لو ربما موجوده اطلاقا من هكذا فغايته انه يعارض العموم العموم يقول كل ارض خربا للامام ذا يقول كل ارض فتحت فهي للمسلمين ولا شك ان العموم مقدم على ليش لأن دلالة المطلق على الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة عند دلالة عقلية أول تتم مقدمات الحكمة بعدين يدل المطلق على الإطلاق دلالة المطلق على الإطلاق بمقدمات الحكمة ودلالة العام على العموم بالواضح وما كان دالا بالواضح أقوى ظهورا مما كانت دلالته عقلية عند مقدمات الحكمة صار معلوم ويترتب على هذا البحر أمر مهم جدا طبعا فإن تلك الخراب لو كانت من ملكا للمسلمين لا يزبحها الرسول، ولو كانت ملكا للإمام عليه السلام وهم عليهم السلام قد حللوها لأنهم قالوا من أحيا أرضا ميتة فهي لا، ومن سبق إلى ما إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. بمقتضى تحليلهم وإذنهم كل من أحيا أرضا ملكها أو حازها ملكها فإشكال فينا وأما لو لم تكن من الأنفال فهي باقية على ما كانت عليه من ملكية عامة المسلمين ولا تكون بالإحياء ولا بالحياذة ملكا شخصيا لاحدين وعليه فلو فرضنا أن الأرض المعينه يعني أي أرض معينة كانت من الأراضي الخارجية وهي الآن تحت يد شخص يدعي الملكية مثل الآن ما موجود في بلاد العراق قبل الآن هذه البيوت وهذه الأراضي كلها تحت أيد الناس وهؤلاء الناس يدعون شنو الملكية, الملكية أنهم مالقو فنحن نحتم أن هذه الأرض كانت من أرض السواد التي ملكها عامة المسلمين. حينئذن نقول فأنه إن قلنا بأن ما يخرج عن ملك المسلمين ويدخل تحت ملكية الإمام وأن الإمام عليه السلام أجاز تملك هذه الأرض بواسطة الإحياء أو إحيازه احتمال ملكية هذا الشخص لهذه الأرض معقوله لأن الأرض إذا خربت تخرج عن كعامة المسلمين تحت حكم الكليمان، دخلت تحت حكم تخرج عن الكليمان بالإحياء والحيادة، أملكه الشخص، باحتمال أن جده ملك هذا الإحياء والحيادة. هل الاحتمال معقول؟ فحين إذن بباركة قاعدة اليد نقول, شنو؟ نقول أنه مالك اليد دليل على الملكية. اما لو كان هذا الاحتمال منفي، الارض ولو خربت لا تخرج عن من كعامة. مصرين. فاحتمال ملكيته لا بمال غير معقول حين يدلنا في دراسه فراضه وعليه فلو فرضنا ان ارضا معينه كانت من الخراجيه وهي تحت يد شخصا الان يدعي الملكيه واحتمالنا انها خربت وقد عمرها هو او من انتقلت عنه اليه ولو في الازمنه الثالثه فإنه على المختار يعني من كون الأرض الخريبة تخرج عن ملك المسلمين وتدخل تحت ملك الإمام يُعكم بقاعدة اليد أنها شنو؟ له لاحتمال مالثيته واقعا بإحيان الأرض بعد خرابها بينما على الاحتمال الآخر على مدن الآخر ما هو جداد الاحتمال واضح وملخص الكلام أن عموم قوله عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار وكل أَرْضٍ لا رب لها يَشْمَلْ هَا بِالْمَقَامِ وقوله او ما كان من الارض بخريبه يشمل اين للمقام فان الرب معنى المالك كل ارض لا رب لها يعني لا عامر لها فعلا خريب بعان فان الرب معنى المالك والمتصدي لعمارة الارض المعبر عنها العظم لصاحب الارض هو صادق أيضا على الأرض الخاربة يعني يصدق على الأرض الخاربة أنه لا رب لها فهي فعلا ملك للإمام وإن كانت سادقا ملكا للمسلمين هذا القول هو القول الأصح وإن كان على خلاف المشهور بين المتأخرين كصاحب الجواهر وغيره حيث ذكروا أن هذه الأراضي حكم حكمها حكم ما له مالك معين مثل ما أرض زيد ما تنتقل الى الإمام بالخراب أراضي عامة المسلمين ما تنتقل الى الإمام كذلك إلا في قسم خاصة نتكلم فيه وهي الملكية التي منشأها الإحياء خلق الآن هذا الشخص الآن هذه الأرض انتقلت للإمام عليه السلام فإمام قال من أحيا أرضاً ميتة فهي ليه؟ هذا الشخص أحياها بعد خرابها مرة ثانية ترجع لملك الإمام أو تبقى على ملك الشارع يعني هل أن من أحيا أرضاً يملكها ما دامت محيات بحيث إذا ماتت بعد ذلك ترجع لملك الإمام أو أنه لا يملكها شنو؟ حتى بعد مواتها ما دام قد احياها هذا؟ فان فيها كلام طويل عريض من حيث رجوعها بعد الخراب الى الامام وعدمه مذكور في كتاب احياء المواد وخارج عن محل كلامنا وقد تعرضنا له في اوائل شرط العواضين من كتاب مكاسب فهي له شنو معنى فهي له فهي له يعني ملكيه من ما داميه مثل ما يقولوا يعني ما دام الاحياء موجوده ام ملكيه مطلقه والإحياء شرط في الفدود لا شرط مطلقه <تصفيق> وقيه هنا شيئا وهو أن المذكور في كلماتهم يا شيخ جعفر في هذا العنوان الأرض الخرابه أصاله من الأص أو عرضا كانت عامله في المخابه أو الميتة والظاهر أنه لاختصاص للأراض فللمحيات والعامرة أيضا كذلك يقول الآن الإمام عليه السلام يقول الأنفال كل أرض خريفة يعني بس ما يصير حظ الإمام أنه الخراب يعني يعني لو فرضنا أنه أهرب عامرة من أساسها مثل هذه الأراضي مثلا التي دائما عليها الفلود دائما عامرة وهذه ما فتحها المسلمون حتى تكون لهم أرض عامرة بخلقتها وضاقية على عمارتها هذا يعني مول الإمام بس إلى كل أرض الخريبة يقول الظهر لا خصوصية للخريبة يعني خصوصا مع ضميمة الروايات الارض كلها للإمام أو مع ضميمة كل أرض لا رب لها جهن لا رب لها لا مهلك لها العامرة يعني فلو كانت الارض محيات من اصلها كبعض الجزر المشتمله عن الاشجار والثمار شملها عموم قوله كل ارض لا رب لها اذ الارض مطلق اشمل الموات والعامله بمناط واحد فاذا لم يكن لها رب اي من يربيها ويصلحها هي للإمام وإن كانت محيات بالأصل بقدرة الله مضافا إلى ما في صحيح الكابولي من أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعنقبة للمتقين المنطبق عليهم عليهم السلام بليل في الجملة أنه بل عرض كلها لعباد سادي مثل الآن الدول يعني القانون الدولي أن نلقى كلها للدولة هذا حكش يتلوى من أحيا أرضا انت الآن مثلا هناك في البلد تجدلت واحد برد وفي حيار له لها الدولة فعلا من أحيا أرضا ميتة ترفايلة هذا حكش يتلوى أما الآن فقدر منك الدولة هذا الآن المفهوم الدولي الموجود أن الأرض من كل الدولة يفهم في الدولة الرئيسة أن الأرض من كل الإيمان مو ملك شخصي ناظر إلى جهة شنو ذكرنا أمس إلى جهة الحكومة وإلى جهة الأيمان الأرض كلها أرض كلها تحت سيطاته وصل ملك شخصي ملك الربع الخالي ملك للإمام ما إلى أثر يعني أن الربع الخالي هذه الرمال القاحلة ملك شخصيا للإمام عليه السلام لا فعل هذا الترنيف مقصود على انه الارض تحت حكومه النبي صلى الله عليه وسلم تحت صلى نعم في مرسله حماد وكل ارض ميته لا رب لها قيد ان الصير ميتة لكنها اولا مرسله وثانيا قاصره الدلاله لان القيد لا مفهوم لا يعني لا نقول بمفهوم الوصف ولا علَّهُ منزل منزلة الغالب غالباً الأراضي أغلبها بيته قليل العامر اللهم فلا يعارض العموم في قوله عليه السلام في موثق إسحاق وكل أرض لا رب لها هذا الحكي يرتبط بحكيها هل الإمام في مرسلة حماد غضبنا عن الرسالة؟ هل الإمام في مقام تحديد مفهوم الأنفال أو في مقام؟ إشارة للمصدق إذا في مقام تحديد مقوم الأنفال حتى لن يكون الخير لهم مفهوم فيستفاد منها أن الأرض غير ميتة فإذا في مقام الإشارة للمصدق بل لا يستفاد يرتبط بهذه المصدق واضح م. ومنها سيف البحار أي ساحل الشواطن السواحل خماكن استراتيجية قاعد أن تكون ملكا من الدولة ملكا ملك من الدولة فكره المحقق في الشرايع وغيره ولم يرد فيه أي نفسهم ولكنه لا يحتاج إلى الدليل لماذا؟ فأنه يصدق عليه أنه أرض لا رضا له لأنها إما من الأراضي المحيات بالأصل كساحل نيل مصر فإنه عامر من أساسه أو أنها من من المواد كسواحل البحار المرة وعلى التقديرين فهي مندرجة بقوله كل أرض لا رب لها. أكو بعض الروايات الضعيفة وارد فيه سيف المباح. ومنها رؤوس الجبال والأعجام وبطون الأودية. أما الأولان فلم يرد في رواية اعتبر رؤوس الجبال الأعجام. فيندرجان في الأرض التي لا رب لها والارض الميتة. نعم ورد في روايات ضعاف وهي على القول بالانجبار يعني أن المشهور. عمل المشهور يجبر الخبر الضعيف تكون منجبرة ويسف العمل فيها وعما بطون الأوديات فقد وردت في روايتين معتبرتين وهما صحيحة حفص بن البخطري ومحمد بن مسلم السابقتان وقد وقع الكلام في أنها هل هي بعنوانها من الأنفال كما هو مقتضى المقابلة مع الأرض الخريبة في هاتين الصحيحتين أو أنها قسم منها شنو قوله نام جاء يغشيك وكل ارض خرباء وبطون الاوديه هل ان بطون الاوديه بما هي بطون اوديه لكم يعني العنوان الى موضوعية او ان بطون الاوديه بما هي ارضون ميتاه او بما هي ارض خرباء يقول مختضر مقابلين العنوان الموضوعي قال كل ارض خرباء وبطون الاوديه ظاهر ان بطون الاوديه بما هي هي ملككم لأبنها هي أرض خربة فلذلك سواء كانت عامر أو كانت خربة هي ملكون بما أنها بطون أو مقتبل مقابلة هكذا إلا أن يقال بانهم من عطف التفسير مثلا أو عطف الخاص على العام كقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان مثلا وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة حين إذا كانت بطون الأودية عامر أحلى على فتح المسلمين كانت بطون الأودية عامره على القول بأن بطون الأودية بما هي بطون اوديه ملك ما تدخل تحت ملك المسلمين تدخل تحت ملك مباشرة وين فتحت على القول بأنها بما هي أرض خريبة تدخل حينئذ في هذه الصورة البطون العامره لا تدخل تحت ملك وعلى الثاني تختص البطون بالخريبة ولا تعم العامرة فتبقى على ملكية المسلمين على ما هو الشأن في سائر الأراضي الخراجية المفتوحة أول والأول غير بعيد يعني أنه البطون أودية بما هي هي ملكون جمودا على ظاهر مقابلة الناس وهل يختص الحكم بما كان بطنا بحسب طبعه يعني هو من أساس بطن وادي وأنه كان منازل الأرثار بطن وادي أو يا عم ما إذا قلب إليه بعد أن كان ملكا شخصيا لأحد ثم بمثل زلزلة أو سيل تحول إلى كونه من بطون الأودياء وهكذا الحال في رؤوس الجبال والآجام كان ملك شخصي صاب جبب وما أشبه ذلك احتمل التعميم جماعة وناقش فيه ابن إدريس وتبعه في المدارك نظرا إلى انصراف النص عن زلالك قالوا النص عندما يقول بطن اوضيع بطن اوضيع بحسب طمعه منصرف الى بطن الوادي بالعراض منصرف عن هذه الصورة ومحل الكلام فعلان ما لو كانت الملكية مستندة الى شراء فنحوه واما المستندة الى الاحياء فوب جاء يقول على انه تاره <تصفيق> الشخص يملك منزل بشراء ثم جززها تحول المنزل الى بطن وادي هذا محل الكلام لانه بعد ان يتحول الى بطن وادي يدخل تحت ملك الامام او يبقى تحت ملك مالكه الاول هذا محل الكلام والنصوص منصرفه عن بطن الوادي بالحراب وظاهرة في بطن الوادي بحسب أما لو ملك شخص أرضا بالإحياء منذ بالشراء. هذه الأرض اللي ملكها بالإحياء تحولت إلى بطن وادي. هذا يبتني على البحث ما في إحياء المواد هل أن الأرض المحيات بحث حرابها تبقى على ملك محيها أو ترجع إلى ملك الإمام عليه السلام وإن كان الأظهر عنده أنها ولعل الأضان هو الرجوع للإمام وبعضهم قال لا أن النصوص شاملة لبطن الوادي بحسب الطب والبطن الوادي بالعراب ولكنه لا يكفي هذا الكلام والوجه فيه أن مورد هاتين الروايتين هي الأموال التي تنتقل من الكبار إلى المسلمين كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة وعدم القتال وأنه لم يوجف عليها بخير ولا غيركا الأنفال كل أرض خربه وكل أرض انجلى أهلها أو قوم أعطوا بأيديهم أو صولحوا هذا ظاهر شنو؟ الأرض التي لم يجف عليها بخير ولا غيركا أو الأرض التي وقع عليها الصر هذا ظاهر صدر الرواية فذكر البطون في هذا السياف يكشف عن كون النظر مقصوراً على ما يتسلمه المسلمون من الكفار يعني سياق الناس ظاهر في أن بطن الأودية ايضاً متسلم شنو؟ من الكفار فلا تشمل الأرض التي هي ملك شخصي لمسلم ثم صارت ببركة زلزال صارت بطن وادي منصرف الرواية ظاهر سياق الرواية أنه ما يتسلمه المسلمون من كفار من أراضي خربة من بطون أو ديام ما أشمع ذلك أما لو كان ملك المسلم بالزلزلة صار بطن وادي النص منصرفة فليست هي في مقام بيان أن كل شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال حتى يعم المقام فالمقتضي قاصر مو أن المانع موجود أصلا المقتضي قاصرا ماكو إطلاق للرواية أصل الرواية ما فيه اصطلاع يشمل بطن الوادي بالعرار. لماذا؟ لأنها في مقام بيان ما يتسلم من الكوفة. لا في مقام بيان بطن الوادي مطلقًا. وإن أبى فلا ينبغي الشفء أنه منصرف عن مثل مقام قطعان. آه إذا وصلنا لقطعان حرجنا كن قبل ما نوصل لقطعان ولا نصل إليها أنه نقود تطلع نقود. لأن هذه الرواية في مقام بيان الأنفال مو في مقام بيان ما يتسلم من الكفار أنفال مطلقة كل أرض صلحوا عليها كل ارض لم يجف عليها وفطون الوادي ورؤوس الجبال وسيف البحار وما أشبه ذلك ظاهره الكلام عن الأنفال ومن الأنفال ما تسلم من الكفار لأن الكلام فيه خصوص الاراضي التي سلمت من الكفار ظاهر كلامه ظاهر سياق الرواية الكلام عن الأمثال مطلقا للأمثال التي تسلمت من الكفار تخصيص هذا بغير مخصص ظاهر الكلام والأمثال يتمسك ده. تقول خب فإن أبيت فهو منصرف شنو سبب من انصرافه إيه أبيته وأقول أكو إطلاق بعد أن أقول أكو إطلاق ما هو وجه انصرافي لا وجه في الأصول للانصراف إلا غلبة المسلمين في دون غلبة السماية تدرون انصراف لا قيمة الانصراف بدوي دعوة الانصراف دعوة انصراف بدوي ما لم ينشع عن غلبة الاستمامة ومنها صفايا الملوك ولا اشكال كمالا خلافة في كونها من الانفال كما تقدم البحث عنه في أول بحث الأنائم وقد دلت عليه جملة من الأخبار كصحيحة داود بن فرقد قال أبو عبد الله عليه السلام فطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. وأما المعادن وكل شبه من الثلاغة معادن بتقول سائر المعادن دا تبطل عن الأرض إلك والإمام عليه السلام هنا أقوى أحدها أنها من الأنفاق مطلقا سواء كانت في الملك الشخصي أم في الملك العام طلعتها من بيتك طلع كبير في بيتك أو طلعت كبير في أرض عامة جميع ملك للإمام معادس لله منابع البترول في أنفاق رثة أطيب سواء كانت في الملك الشخصي أو في الملك العام بآيته أنهم أباحوها هي ملك له أباحوها لكل من يخرجها فيملكها بعد أداء خمسها وإن لم يكن شيعيا يعني فمارماكو أنه بنتيجه يملكها أنه يملكها بالأصالة يملكها بالإخراج ثاميها أنها ليست من الأنفال مطلق استنادا إلى أدلة في الخمس فيملك المستخرج بعد أداء الخمس أربعة أخماس أيكم السلام منها بحطف الشارع وتحبيل من الله لا بصدور الإذن الله يعني مباشرة من الله الله يقول لما تخرجه من معدن فهو لك فقط أخرج ففيه مما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفاً ألهم التفصيل بين المعدن المستخرج من الأرض هي من الأنثال أو من الأرض طلع من بيته أو أرض طلع من أرض هي من الأنفات تكون تابع الآرض وهذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن لهذا البحث أثر عملي لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كل حالين والبحث علمي شارة الخمس حضمنة شارة سواء ملكت هذا المعدن بالتحليل كما هو قبل قول الأول أو ملكته مباشرتين الثاني او ملكته اذا كان في الملك الشخصي خمس لازم عليك خمس نقول هذا البحث الاثراني غير الخصوص أنا مو حمد الصفاق فعسنا في الخارج إذا قلنا بأن هذا ملك للإيمان سواء فيه. بأنه ملك لشخص الإيمان أو قلنا ملك لجهة الإيمان وقامت الدولة إسلامية أو كان الفقير مبسوط اليوم سموده للتاني فقيه وبصدره يقدر يتصرر بناءا على ان للفقيه الولاية العامة على ما هو ملك شخصي للإمام عليه السلام يقدر الفقيه من هذا المعدن المعدن الصلاحة يغبئتهم أو له في المعدن الذي اطلع مثلا من أراضي يقدر ثم يبقى أثر عامة الإبانة إذا كان الفقه مبسوطة ليد وقلنا بولايته العامة على ما هو ملك شخصي للإمام هنا يجل يجلس فقه الفقه أو ما قلنا قلنا أنه ملك لجهة الإمامة والله بعد إذا كان ملكا لجهة الإمامة فالممثل لهذه الجهة هو الفقه الآن يجل أوضح وتدل على التفصيل صحيحه إسحاق النعمار شوفوا على هذا الاستبهار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفان حكم ذوق العربي فقال هي القرى التي قد خربت إلى قوله وكل أرض يعني كل أرض من وكل أرض لا رب لها والمعادن منها كلمة منها النها ضمير يعود على وين على الأنفال يعود على هذه وكله أرضنا ربنا إذا تقول الضمير يعود على الأنفال والمعادن منها يعني كل المعادن من الأنفال سواء طلعتها من أرض شخصية أو من أرض عامة إذا تقول منها يعود على هذه كله أرضنا ربنا لا تكون المعادن من الأنفال إلا إذا أخرجت من أرضنا ربنا لا مطلقا وهل هو اللي يختاره او كلمه المعادن فيها على اختلاف المسار فان الضمير في منها او في فيها يرجع الى الارض هذه كل ارضنا ربنا مو للانفال فعد المعادن من الانفال من هذه الاراضي التي تكون هي بنفسها من الانفال لا مطلق المعادن هلاحظ تشوف تذوقكم يقول الأمثال كل أرض خريبة وكل أرض لا رب لها والمعاد منها يعني من شنو؟ من الأرض التي لا رب لها ومن الأمثال ذو يحتمل الجميع تشوف شوفوا الضفة يعني ما في ثلاث الظن كل أرض لا رب لها والمعادن وكله أرض الله رب الله والمعادن منها لا هي نصدق عليها أرض أخرى أدري إذا أقول لنا عقابة العربي لأنها يعني من هذه الأرض التي رأيها يا رب لها أو من يعني من شنو شنو ظاهر مرجع الضمير وين؟ وإلى الأنفة مثلا أصلا ما أكل عليه مجال إلى الرجاعي ليه؟ هذا أنه كان ما اقتناس ال... من كل ارض خارج هذه هذه ما هي هذا عدم تناسب هذه كل من من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا ما يصدق عليها من الأرض الخلد الذي عادل يصدق عليها هو إذا أفرجت منها بعد منها يعني من الأرض التي يا ربنا لها يعني شو جيبه شو جيبه من الألخان الأخرب شو جيب أخرب إنه يتبعى أنه له الأرض وكذلك أيضا من الألخان المعادل. هو جاي يقول شو ما يمثل من الأمثال بس يقول والمعادن يعني والمعادن من الأمثال إذا كانت من هذه الأرض بس تقريب في الخريبة يعني كان لما تقوله أنه لا فرق بأنه قول أو لا تقريب أنه لما يقول دل من الأمثال ذاته فيصير كأنما قسيم إلى الأرض الخريبة بينما كان تريد تجعله ضمنا أنه المعادن في ضمن الأرض الخريبة أشياء أنه قسير من الأرض الخريبة ما أجبته قريمة هذا النظام عدم اختصاص مثلا معدن بالأرض الخريبة أدري بشي يقول هذي كل معدن اللي في غيرها مؤنفا ضائر النصر وكل أرض لا لها والمعادن منها وفي الارض التي وردها ورد في روايه اخرى تخرج على كل حال النقاش معه قدس سره ان يقال بانه ظاهر التعبير بالمعادن الموضوعيه ان المعدن بما هو معدن من الانفاق وكل ارض لا رب لها والمعادن ظاهر التعبير بالمعادن ان المعادن بما هي معادن من الانفاق بعنوان ظاهر الموضوعيه دائما فحمله على أنه إنما يقول من الأمثال لأنه من توابع الأرض التي لا رب ولا بما هو معدن من الأمثال لمحصل كلام السيد ان المعدن بما هو معدن ليس من الأمثال انما المعدن يكون منثال لانه من توابع الارض التي لا رب لها والأرض التي لا رب لها من الامثال هذا خلاصه خوان جدا إذ لو كان مراد واقع يقف وكل أرض لا رب لها وتواجعها أو كل أرض لا رب لها ومعادنها أو كل أرض لا رب لها وما فيها إذا كان عنوان المعادن لا موضوعية لا وإننا اعتبرنا الأنثال لأنه من الأرض التي لا رب لها فحينئذ هي صح التعبير بما هو ظاهر في الموضوعية صار معلوم ومنها ميراث من لا وارث له هذا أيضا ما لا إشكال فيه وقد دلت عليه الروايات المعتبرة المذكورة في كتاب الإر ولم يذكر صاحب الوسائل منها إلا رواية واحدة وهي موثقة أدانها عن أبي عبد الله عليه السلام فالرجل يموت ولا وارث له ولا مولا قال فهو من أهل الذين آيس عن تعالى هذا كله في موضوع الأنفال وأما حكم الأنفال والأنفال الآن فعطر غيب شني أما الأراضي فلا شك أنهم حللوها لكل من أحيا قال صلى الله عليه وآله ما هي مني لكم أيها المسلمون وقد ورد أن من أحيا أرضا فهي له الناس كلهم مرخصون في التصرف فيها أو فيما يتكون فيها أو عليها من المعادن والأشجار والأحجار يعني بمختصر تمليك بعد العام بعد ما فيها وما عليها وقد دلت السيرة القضعية المستمر بين المسلمين على ذلك فإنهم لا يزالون يتصرفون ويتمتعون منها من غير نكير يملكوا بيعوا يشتروا وإن كان في بعض الأخبار أنها معلقة إلى زمان ظهوره عجل الله فرجه لا مطبقا هذا أمر خارج عن مهل هو يعرف وظيفة إليه في وأما إرث من لا وارث له وصفاء الملوك وما أخذ من الكفار بغير اختال غير الأراضي من الأشياء المنقولة فلم يدل أي دليل على إذاحة يجب أن نرجع إلى الحاكم الشرائل. فإن أدلة التحليل كلها ضعاف ما عدا روايتين مخصصتين بمن تقل من الغير أدلة سأخش نفيه أنه يدعي اختصاص روايات التحليل ما كان لنطور الشيعة إنه يبتعي لماذا؟ بماذا؟ بمهلا بمن تقل في هذه الأمور بدعوى عنها من الأمثال وقد اخضروها للشيعة وكذا غيرها من سائر أموار الإمام عليه السلام غير جائز إذ لم يثبت ذلك بشيء يتناول المقام فرحان هذا تمام الكلام في كتاب الخمس ما يتعلق به من الأنثاء ويقع البحث بعد ذلك في كتاب آخر إن شاء الله تعالى والحمد لله أول وآخرنا وظاهرا وظاهرا صلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد ربا وآله وفاديه حرره بيمناه الدافرة معتكفا بجوار عكبة المقدسة العلوية على أن شرفها حالا في الحنة في الله عليه تلك لا تنقل ما تطلع المتكلمة فيها, فيها مستجيرا بذنبه حيا وميتا عبده